اعلم احسنتم اعلم رحمك الله ما المقصود بقوله رحمك الله ان الله غفر لنا تعالى ها احسنت الاستغفار عن الذنوب القادمه احسنت يدعو لطالب العلم بالرحمه ومعنى الدعاء بالرحمه ان يطلب له المغفره على ما فات من الذنوب والمعاصي والتوفيق لما سياتي واضح يا جماعه طيب انه يجب على كل مسلم تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الاولى ها ايوه هي ايوه سلامين رسولا فمن اطاعه فله الجنه ومن عصاه فله النار والدليل قوله تعالى اولئك على ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى قراعه رسولا فعصى فرعون الرسول فراعن الرسول فراعن الرسول فاحسنت الثانيه ان الله لا يرضى مشرك به شيئا ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله يحدث. الثالثه انما اعطى رسول الله واحدا سبحانه من اعطى رسول الله واحدا الله فلا يجوز لها ان يوالي احد لا لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ها ولو كان اقرب قريب والدليل قول تعالى احسنتم بارك الله فيك يعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده ما معنى ان تعبد الله وحده اي وحده اي وحده واسعه ولا عباده معينه ما معنى العباده العباده هي الصلاه والصوم والعبادات مش عايزك تتكلم كلام مش انت خلاص بقيت طالب علم ما معنى العباده عباده الاخلاص لله تبارك وتعالى ما معنى العباده, ما معنى العبادة, ما معنى العبادة احسنت العباده هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره كايه الظاهره كايه السلام واليمان الصبر والصلاه احسنت كالصلاه والزكاه والحج صيام والباطنه كايه احسنتم بارك الله فيكم وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما معنى يعبدون يوحدون وقلنا ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه انواع النوع الاول هو توحيد الربوبيه ما معنى توحيد الربوبيه افاده الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وتوحيد ايه تاني الالوهيه ما معنى توحيد الالوهيه احسنت افراض الله تعالى بالعباده النوع الثالث توحيد ايه ما معنى توحيد الاسماء والصفات ما معنى توحيد الاسماء والصفات قول احسنت افراض الله تعالى بما سمى به نفسه او وصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك باثبات ما اثبته لنفسه كاي يا اخي كاي اثبات ما اثبته الله لنفسه مثال اثبات السمع والبصر ان الله سميع بصير اثبات صفه اليدين بل يداه مبسوطتان ماشي ونفي ما نفاه عن نفسه كايه كالظلم ما الدليل ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا طيب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف قلنا التحريف يقصد الشيخ هنا ايه التأويل طيب ما معنى التاويل؟ التفسير التاويل ياتي بثلاث معاني المعنى الاول هو التفسير ما الدليل؟ ما الدليل على ان التاويل ياتي بمعنى التفسير يا جماعه؟ ها؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس اللهم علمه التاويل يعني التفسير وما يعلم تاويله الا الله يعني تفسيره ايه ثاني نبدانا بتاويله ان نراك من المحسنين يعني نبدانا بتفسير هذا الحلم ها النوع الثاني من التاويل او المعنى الثاني من معاني التاويل ها احسنت ما قالوا الكلام على حقيقته ما الدليل يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق واضح طيب ايه ثاني الدليل الثاني قول يوسف عليه السلام هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا طيب المعنى الثالث اتفضل صرف لفظ عن ان معناه الظاهر من غير دليل طب اذا كان بدليل صح هو حق احسنت صرف اللفظ عن معناه عن معناه الظاهر طبعا بغير دليل هذا تاويل يعني بمعنى تحريف أما صرف اللفظ عن معناه لدليل يقتضيه فهذا تفسير وتأويل صحيح واضح يا جماعة طيب قلنا هناك أسس يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات وقلت لحضراتكم تفكرون أم لا فكرتون أشي قلت لسه تقول طيب هذه الاسس الثلاثه لابد ان يحفظها يجب على طالب العلم ان يحفظها لماذا يجب لانه لا ينضبط عنده توحيد الاسماء والصفات الا بهذه الاسس لا ينضبط توحيد الاسماء والصفات الا بهذه الاسس الثلاثه الاساس الاول ان الله تعالى منزه عن كل عجز ونقص ومنزه عن مشابهه الخلق ثاني ان الله تعالى منزه عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهه الخلق اي صفه فيها عجز او نقص كما وضحنا لا يجوز ابدا ان يوصف الله تعالى بها اي صفه تحوي نقص باي وجه من الوجوه لا يجوز ان تكون صفه لله عز وجل واحد يقول طيب المكر الله عز وجل وصف نفسه فقال ويمكرون ويمكر الله اذا له مكر لا طب هو المكر عند الناس ها صفه مدح ولا ذم يا مرتضى مرتضى والله ذم اهم ذم او او مدح متى تكون ذم اذا كانت من غير مقابله متى تكون مدح اذا كانت بمقابله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يبقى مكر الله تبارك وتعالى جاء على سبيل الايه المقابله زي ايه يخادعون الله وهو خادع الخداع اذا لم يكن عن مقابله تبقى صفه مدح ولا ذم ذن فاما اقول ان المنافقين يخادعون الله اي في زعمهم يظنون انهم يخدعون الله وهو خادعهم يبقى ده جت عن المقابله ولا لا عن مقابله وهكذا المنافق يستاذئ باهل الايمان ولا لا ك والله تعالى يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا الاستهزاء نتيجه ماذا نتيجه استهزاءهم به سبحانه وتعالى واستهزاءهم بالمؤمنين وبالرسل فلا ليس هناك صفه صفه ذم من كل الوجوه اذا كانت هناك صفه صفاته زم من كل وجوه لا يمكن ويستحيل ان تكون صفه لله عز وجل واضح يا جماعه لان صفاته كلها ايه على صفاته كلها عليا طيب الاولى ان الله تعالى منزه عن كل عجز وعن كل نقص كل صفة فيها عجز ونقص فالله منزه عنها النوم عجز ونقص ولا كمال يبقى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام التعب والضعف عجز ونقص ولا والله تبارك تعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما يبثلها باللغوة الظلم نقص ولا مش نقص نقص والله تعالى يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا وعن مشابهة الخلق فليس له شبيه وليس له مثيل وليس له ندا وليس له كفأا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يشاركه احد من مخلوقاته سبحانه وتعالى فهو متفرد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا او كفوان ليس له مكافئ هذه هي الاولى الثانيه ان الله تعالى لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم الله تعالى لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل واضح يا جماعه ما الدليل على ده قال الله تعالى قل انتم اعلم ام الله من الاعلم هو اعلم بنفسه قل انتم اعلم ام الله فلا يجوز لاحد ان يصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لان الذي يصف او يكيف صفه من صفات الله لا بد ان يكون قدرا وهل احد من الخلق راى الله عز وجل واحاط به سبحانه وتعالى يبقى يستلزم من وصف الذات العلم وليس عندنا علم بذلك لا من القران ولا من السنه اذا يكفينا ان نسلم لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله فقط لا نتجاوز الكتاب والسنه لا نتجاوز الكتاب والسنه الطلبه الثالثه قطع الطمع في ادراك الكيفيه قطع الطمع في ادراك الكيفيه يعني في ادراك كيفيه الذات او الصفات قطع الطمع في ادراك في ادراك ايه الكيفيه كيفيه ايه الذات او الصفات يعني اذا قلت كيف ذاته سبحانه وتعالى هذا سؤال يجوز ان نسال لا يجوز وان سئلنا قلنا هذا سؤال بدعه لا يسال عن شيء من صفات الله بكيف ده معنى قول علماء ولا تكييف والتكييف هو حكايه الكيف كيف يده كيف وجهه كيف نزوله كيف غضبه كيف ضحكه كيف رضاه هذا كله لا يسال عنه امام مالك وغيره من الائمه حينما سئلوا عن الاستواء الاستواء صفه لله الا لا صفه ماذا قال ايوه الدليل عليا الرحمن على العرش استوى لكن لما سئل هذا السؤال بماذا اجاب قال الاستواء معلوم يعني معلوم ايه ولا كيفيته معناه والكيف مجهول او او معلوم والسؤال عنه بدعة لماذا كان السؤال عنه بدعة لان الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في طول صحبته سلاسة وعشرون سنة ما سالوه كيف الله ولا كيف يده ولا كيف وجهه ولا كيف نزوله والقران وهذه الصفات كانت تتنزل عليهم يعني هذه الصفات كانت تتتلى على الصحابه ولا لا كلام النبي عليه الصلاه والسلام عن الله سبحانه وتعالى من نزوله وضحكه وكلامه ولا احنا اللي عرفناه فقط سمعوهم من النبي عليه الصلاه والسلام هل هناك احد منهم سال النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء من ذلك الجواب لا تفضل امام مالك قال لهم ان احرجوهم من مجلسنا احسنت الامام مالك قال للسائل اخرجوهم من مجلسنا استنكار ان هذا ابتدع ابتدع ايه ادعى هذا السؤال هو السؤال عن الكيف نعم سؤال اسرائيل لما سأل موسى القول ربنا الله اكبر احسنت واضح يا جماعه يبقى الاساس الاول هو ايه مادام احنا قلنا مش هنخرج الا لما نحفظ هذه الاسس هذه الاسس كاسماءنا يبقى الاساس الاول ايه ه فوان مشابهه للخلق والدليل ليس كمثله شيء الثاني انه لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ومن غير تمثيل ولا تكييف ما الدليل على هذا الكلام قل انتم اعلم ام الله الثالث قطع الطمع عن ادراك الكيفيه ما معنى الكيفيه هي حكايه الكيف التكييف اللي هو السؤال عن الصفات بكيف واضح يا جماعه طيب بسم الله الرحمن الرحيم واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراض الله بالعباده يبقى هو انا عرفت توحيد ايه وهو احسنت الالوهيه واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراض الله تعالى بالعباده فلا تصرف عباده الا لله عز وجل فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى كان ايه مشريكا كان مشريكا واعظم ما نهى عنه الشرك يبقى اعظم امر هو ايه اعظم امر التوحيد واعظم نهي الشرك طيب الشرك اعظم الذنوب على الاطلاق ما الدليل على ذلك ان الشرك لظلم عظيم واعظم ما نهى عنه الشرك طب ما الدليل على ان اول امر امر الله تعالى به العباد هو التوحيد احسنت ما من نبي انرسل الا ويقول لقومه اعبدوا الله يعني وحدوا الله ولما بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل الى اهل اليمن قال ليكون اول ما تدعوهم اليه ها توحيد الله تفضل اه ولقد وصى الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله طيب لما كان الامر بالتوحيد اعظم الاوامر كان اعظم النواهي النهي عن الشرك واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يبقى الشرك هو ان تدعو مع الله غيره الشرك معناه ايه ان تدعو مع الله غيره صح ولا لا طيب الذي يعبد الله ويعبد غيره هذا ايه مشرك, مشرك. الذي لا يعبد الله اصلا مشرك كافر طيب الذي يعبد الله وحده لا شريك له هذا موحد مخلص يبقى الناس لا يسا لا يعبد الله استكبارا فهذا مشرك يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك ويعبد الله وحده لا شريك له وهذا المسلم الموحد والدليل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار وما للظالمين من أنصار قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ألا تشركوا به شيئا واضح يا جماعة الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا يبقى ال... مش العباده بس التي امر الله تعالى بها ان متي تقرا معظم الايات التي جاءت في الامر بالتوحيد طامر بالتوحيد فقط تامر بالتوحيد وتنهى عن الشرك واعبد الله ولا تشرك به شيئا وقد ربك الا تعبد الا ا لا تعبده حتى كلمه التوحيد فيها النفي والاثبات لا اله ده نفي والاثبات لا اله نفي الا الله اثبات والايمان لا يتم الا بالنفي والاسبات لانك لو نفيت فقط اشركت ولو اثبتت فقط اشركت رجل لا ينفي الاله فيعبد الله مشرك ولا مؤمن مشرك يبقى لابد من النفي والاثبات ولذلك شهاده التوحيد وكلمه التوحيد تبدا بايه لا لا اله الا الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله بس و تجنبوا الطاغوت واضح يا جماعه فالذي يعبد الله ويدعي الاسلام ويدعي انه مسلم مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى ثم نجده عند القبر سواء البدوي او الدسوقي او غيره يقول يا بدوي انا في ورطه يا بدوي زوجتي دي على وشك الميلاد ارزقني بولد هذا يكون مسلم هذا مشرك لماذا؟ لانه دعا مع الله غيره واضح يا جماعه الذي ترفع له اكف دره ومن الله والذي يطلب منه الغيث ومن الله الله طب من طلب الغيث من غير سبحانه وتعالى اشرك واضح يا جماعه طيب مش ممكن يكون جاهل اذا كان جاهلا نعلمه اذا كان جاهلا نعلمه والجهل في الامه كثير يا جماعه ولا يقول احد من الناس على نهج السلف الصالح يدعي انه له عذر بالجهل هذا خطا الامه فيها من الجهل ما فيها لو رايت رجلا يطوف بضريح الشافعي ولقد رايت بعيني يمسح الضريح ويمسح على طفله الصغير رجاء الشفاء قلت له يا شيخ ماذا تفعل قال ابني مريض قلت من الذي يشفي قال الله قلت هذا الضريح ينفع الولد قال لا قلت اذهب من هنا اذهب من هنا فورا فاستجاب الرجل على الفور لانك ذكرته باصل فطرته فطره الناس هي التوحيد فطره الله التي فطر الناس عليها ما هي الفطره توحيد الله فلا بد من الدعوه هذا الكلام ينطبق على من يفعل ذلك ما علمه طب احنا ليه بنتعلم يا جماعه التوحيد عشان نبقى قران ها عشان ندعو الى هذا التوحيد نخرج الناس من الظلمات الى النور بابن ربهم ولا لا؟ بالشفاعه بالرسول عليه الصلاه هدي امور تفريعيه احنا بنتكلم دلوقتي على الاصل الاصل ان تعلم الناس انه لا يجوز صرف عباده من العبادات ايا كانت هذه العباده الى غير الله عز وجل لا استعانه الا بالله ولا استغاثه الا بالله ولا استعاده ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا اخلاص الا لله سبحانه وتعالى نعم مش متطول عليك مش اللي نقول بهذه هذه الاطراح زي بتاع شفا او سيد البلد مشان ذات احنا داخلين على الرياسه واقول للناس في <تصفيق> بيحصل الشيء ده علقوا النواس مواصلة من هذا الشيء وايضا عند الكعبة ولان نسبه الكعبة يعني التمسح في الكعبة ومقابله الكعبة يا جماعه لا خير عن التمسح بالكعبة تمسح بالكعبة شرك من قال ان التمسح بالكعبة شرك ان بيسه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الحجر ويقبله والحجر اليماني كان يمسح عليه هل هذا التمسح كالتمسح بالابرحة التمسح بالابرحة ترجو من هذا التمسح ايه المصلحة ترجو دفع ضر او جلب نفع هذا لا يكون الا من الله لكن الذي يمسح بالحجر او الركن اليماني يمسح ويقول بسم الله يرجو من يرجو الله ذا الجل والتمسح هنا مشروع والتمسح في غيره غير مشروع نعم اتى على خلاف بين اهل العلم هل هو من السنه ام من البدعه لكن لم يقل أحد أن التمسح بشيء من الكعبة شرك واضح يا جماعة؟ ناشي. طيب, طيب أيوة الاستلام معنى المسح ما معنى الاستلام؟ واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يبقى واعظم ما نها عنه وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاذا قيل لك يعني اذا سئلت ما الاصول الثلاثه ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها اذا سئلت طب هو صدر بالسؤال ليه يا جماعه التعليم بصيغه السؤال مما يفيد الانسان ولا ينساه التعليم على هيئه السؤال والجواب هذا لا ينسى ولذلك اذا اراد الانسان ان يسال العالم يقول له ما حكم كذا مش كده ما حكم كذا فاذا افتي عن هذا الحكم لا ينساه فالتعليم بالسؤال يثبت المعلومه يعني انا دلوقتي بسالك ما هي اعظم الاوامر التوحيد خلاص لقد سال السؤال واتت له الاجابه هل ممكن ان ينسى لا يمكن فالسؤال او التعليم بالسؤال هذا من الامور التي تثبت العلم وتثبت المعلومه فهمت نعم بالنسبه لمبداات المقتاتع الطمع في ادراك الكيف ما كانش بيسال الكيفيه قال رب ارني انظر اليك هو ده سؤال عن الكيفيه لا سؤال عن كيفيه ده هو ظن ان هو عايز يعرف لا مش عايز يعرف عايز يريد ان يرى الله اراد ان يرى ربه هذا السؤال من موسى كان جائز ولا ما كانش جائز كان جائزا فاثبت الله له انه لن يراه أي في الدنيا وسياتي الكلام ان شاء الله عن رؤيه الله عز وجل في الاخره انها ثابته واضح طيب <تصفيق> فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها ما هي الاصول الثلاثه ها فقل معرفه العبد ربه وايه ودينه وايه ونبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم يبقى الثلاثه التي يجب ان تتعلمها هو معرفه العبد ربه وايه ثاني ودينه وايه ثاني ونبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم اشمعنا هذه الاشياء يا جماعه اشمعنا معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دينه ها وهذا اول سؤال تسال عنه في اول منازل الاخره وهو القبر اول منازل الاخره هو ليه الملكان ياتيان الى الميت فيسئلانه فيسئلانه عن عن ربه وعن دينه وعن نبيه فاذا سئل من ربك فماذا يجيب ربي الله وما دينك دين الاسلام واضح من نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم هذه الاجابه سهله ولا صعبه سهله لمن سهل الله عليه نسال الله ان نكون منهم نسال الله ان نكون منهم نسال الله ان نكون منهم يسال المتعلم اللي معاه دكتوراه الدكتور الطبيب المهندس الفني من ربه فيقول ها ها لا ادري ما دينك يقول ها ها لا ادري من نبيك ها ها لا ادري يبقى المساله ليست بالعلم الدنيوي وطبقات الناس واموالهم وانس بهم ابدا بالعمل بارك الله فيك بالعمل يجيب يثبت الله الذين امنوا بايه بالقول الثابت في الحياه الدنيا ايه هو القول الثابت الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اتفضل يقال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الدنيا وفي الاخره قيل القبر وقيل غير ذلك فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعامه من ربك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه ما الدليل على هذا الكلام وهو معبودي ليس له معبود ليس لي معبود سواه والدليل قول تعالى الحمد لله رب العالمين يبقى الرب يعني الذي رباني ورب جميع الخلق به بنعم فلا معبود لي سواه اذا كان هو ربي فلا بد ان يكون هو معبودي هذا هو مقتضى العقل واضح يا جماعه طيب استدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العالمين ده جمع ايه عالم والدنيا فيه عالم واحد ولا عوالم؟, عوالم عوالم كثيرة ولماذا سمي العالم عالم لأنه عالم على خالقه دليل على خالقه 예처 هل في عالم البحار في عالم البراري في عالم الإنس في عالم الجن عوالم كثيرة يروى أن الله تعالى خلق ألف ألف, ألف عالم خلق الله ألف عالم تعرفش عالم الحشرات والحيوانات والبيان عوالم كثيره من الذي يربي هذه العوالم كلها الله سبحانه وتعالى بماذا يربيها يربيها بنعمه الحمد لله رب العالمين طب ما معنى الرب؟ بعض علماء ده, ده حديث حديث لكن بعض العلماء اضعفوه ما معنى كلمه الرب من الرب الاول الله الله سبحانه وتعالى كلمه الرب في اللغه ما معناها السيد تعرفين قصه عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ابره واخذ الابل قال له انا رب الإبل يعني ايه انا صاحبها ومالكها انا صاحبها ومالكها وللبيت رب يحمي وتاتي بمعنى في صوت يوسف رب وتاتي بمعنى السيد اتمان ايه السيد يوسف عليه السلام يقول انه ربي احسن مثواي على قول من يقول من المفسرين ان ربي هنا هو من سيده العزيز يبقى الرب ياتي بمعنى السيد وياتي ايضا بمعنى الرئيس والأمير والمسؤول صفوان بن أمية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة قال أسلم يا صفوان قال أمهلني أربعة أشفر أنظر في أمري وبعد سبعة عشر يوما وقعت موقعة حنين قتال المسلمين قتال المسلمين لهوازن قتال المسلمون لهوازن فانتصر المسلمون لكن في أول معركة انهزم المسلمون فقال صفوان لأني ربني رجل من قريش وقال خير من ان يربني رجل من هوازن ثاني لان يربني رجل من قريش لان يكون رئيسا عليا وسيدا عليا واميرا عليا من قريش التي هي بلده انت تحب الرئيس يكون من مصر ولا من القاهره ولا من بورسعيد بورسعيد لو سالت بتاع القاهره يقول لك ايه يكون من القاهره مش كده الحمد لله مش حد عايز يقرا يس من عندي <تصفيق> خلاص يا جماعه يبقى لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من ايه من حواذ يبقى الرب ياتي بمعنى ايضا الامير مش كده ياتي بمعنى الرئيس وما معنى الرب بالنسبه لله سبحانه وتعالى هو رب لمن؟ لجميع الخلق الحمد لله رب العالمين فهو سيدهم وهو خالقهم وهو رازقهم وهو المسؤول عنهم وهو القائم بشؤونهم وامورهم يبقى دي معنى الربوبيه يا جماعه الحمد لله رب العالمين اتفضل يعني معنى كلمه الرب لغه بقى هي رئيس نفسه لغه بس احنا قلنا كده بس احنا قلنا المالك انا رب الابل مش كده قلنا اي تاني السيد والله تعالى هو السيد قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله تعالى طب اذا كان الله هو السيد وانت العبد فهل يحق لك ان تخالف سيدك هل يجوز للعبد أن يخالف سيده فضلا عن أن يعارضه لا يجوز أبدا والعبد الذي يخالف سيده يسمى العبد الإيه الآبق هذا عبد آبق حتى ما يجوز يبعوه ليس له سمن من يشتري عبد آبق عبد مشاكس حق فينبغي ان يكون العبد عبدا مع سيده وهو الله سبحانه وتعالى وهو معبودي ليس لي معبود سواه ليس لي معبود سواه والدليل قول تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا انت مين انت لعبت وانا واحد من ذلك العالم فاذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته فقل باياته ومخلوقاته الايات يا جماعه ليل ونهار الايات قلنا اما ان تكون ايات شرعيه او ايات كونيه ايات شرعيه يعني ايه ايات شرعيه مثل القران القران شيء ايات كونيه يعني ايه المخلوقات فهو هنا بيقول ايه بيقول باياته ومخلوقاته باياته ومخلوقاته طب يقصد ايه بالايات في الاولى هنا مش واضح باياته ومخلوقاته لانه قال ايه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما يبقى اذا ممكن اقول باياته اي بالايات الكونيه والمخلوقات الكونيه ايضا ممكن يبقى من باب اضافه الشيء يعني اضافه بيان الايات والمخلوقات الاثنين بمعنى واحد هنا لكن احيانا ياتي ويقول باياته يقصد بها الايات الايه الشرعيه ومخلوقاته وهي الايات الكونيه واضح يا جماعه فهنا يقول باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار الايه دي ولا مش ايه اه ايه الليل والنهار لو تفكر فيها الناس لكفتهم لان الله تبارك وتعالى يقول ان الليل والنهار اذا اصبح صرمدا على العباد ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون ها حد يكمل تفضل قل ارئيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه الحياه كلها لليل يوم القيامه انتوا عايشه دي هل من اله هل من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارئيتم جعل الله عليكم النهار صر الندى الى يوم قيامه حياتك كلها نهار كده ليس فيها ليل من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه ايه عظيمه ولا لا ايه عظيمه تدبر ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر شمس ايه عظيمه ايش حجم الشمس يا جماعه قد الارض ولا اكبر اكبر بكثير كم تبعد عن الارض ملايين, ملايين الاميال وملايين السنين مش كده هي نعمه نعم تخيل يا جماعه ان الدنيا بلا شمس تتجمد تموت المخلوقات لا تجد ما ان تشربه ولا زرعا تاكله والقمر كذلك ايه عظيمه ولا لا ايه عظيمه نعرف بها حساب الايام والسنين لولا القمر ما عرفنا حساب السنين ولا ولا الايام واضح يا جماعه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع في سماوات سبع ولا سماء واحده سبع والاراضون السبع والاراضون السبع الارض كم ارض سبعه اراض ومن فيهن ومن في هذه الارض وما بينهما يعني ما بين السماء والارض في مخلوقات ما بين السماء والارض لا تحصى ولا تعد والدليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مع ان الشمس والقمر نعمتان عظيمتان ها تقوم بهما الحياه ومصالح العباب إلا أن الله تعالى أمر كأن لا تسجد لها يعني لا تعبدها من دون الله فالذين يعبدون الشمس ويعبدون القمر ضلال مشركين لا قيمة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة واسجدوا لله ليه الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقول الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يمشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامه طب حاجه منهم لا الا له الخلق والامر له الخلق له الربوبيه وله الامر وله الايه الاولوهيه ايضا خاصه هم اكثر الناس في بزياده الدعم الاقتصادي مع انه برضه عباره كده بكذا يعني ان ممكن وقت ايه مع الوضع الظروف كانت استراتيجيه لكن يعني في دول زيها لكن يعني هل هل هم نعم نعم انت عندك ليل ونهار بتقعد ثلاث شهور اي يوم في نعمه اعظم لا ده شكل بس ربنا احنا فينا عباده بتغرق هنا التكييف ماشي, ماشي. التكييف هذا على حسابك ولا على غير حسابك يعني دي ونعمه بتتشاق يعني احنا ممكن الناس في الدول السعوديه اللي في الحر دول وانت انا في مصر نسيم بارد ضروره بس ان احنا في مصر ان شاء الله في نعمه وفي نعمه طبعا فادي اجل ان يعطيك نعمه احسن منك غيرها عشان انت تحس بالنعمه الرب سبح الله بيقول طلبنا احمد طلبنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقول الشيخ والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى قوله تعالى ان ربكم الله يبقى الرب هو المعبود فرب هو المعبود اي هو الذي يستحق ان يعبد والا في فرق كبير بين الرب وبين الاله ليه الرب والاله لكن في التعريف ها واحد حقق معنى الربوبيه هل ممكن يبقى مسلم لا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع بين التوحيدين في هذه الايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم ده توحيد ايه ربوبيه ربوبيه برده اعبدوا اولوهيه اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم ربوبيه يبقى هو استحق الالوهيه لانه هو الرب خلاص يا جماعه وهذه الايه جمعت بين التوحيدين توحيد ربوبيه وتوحيد الالوهيه طب في ايه تجمع بين انواع التوحيد الثلاثه احسن رب السموات والارض وما بينهما ده ايه توحيد ايه ربوبيه رب السماوات والارض وما بينهما توحيد ايه فاعبده لتوحيد ايه واصبر لعبادته هل تعلم له سميا لتوحيد ايه ليس له سميا ليس له مثيل هو هذه اسماء وصفات والرب هو المعبود يعني المستحق للعباده لان احنا قلنا يا جماعه ان كل موحد للألوهيه موحد لله في الربوبيه وليس العكس لان كفار مكه كانوا موحدين لله عز وجل توحيد ايه ربوبيه ومع ذلك سماهم الله ايه مشركين والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول الشيخ والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور اللي هو توحيد ايه ربوبيه اي الدليل على ان الرب هو المستحق للعباده انه هو الذي خلق وملك ودبر سبحانه وتعالى يا ايها الناس النداء لجميع الخلق من بني ادم وغيرهم من الجن أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يجعله له ندا ولا شريكا قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد الخالق لهذه الأشياء أي للسماء والأرض وغير ذلك هو الله سبحانه وتعالى فإذا كان هو الذي خلق فهو المستحق للعباده سبحانه وتعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا جماعه جميعكم يعلم ان فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني مريض وقد بترت ساقه اول امس فهو في حاجه الى الدعاء بل في حاجه الى الحاحينا في الدعاء ان يشفى وان يجعل الله ذلك في موازينه وان يعجل بشفائه فهو من علماء المسلمين الأفاضل الذين يستحقون منا أن ندعو الله تعالى لهم بالشفاء والعافية وعجلة الشفاء وأخيرا أخونا اقترح اقتراح أن بعد كل محاضرة نسأل سؤال أو سؤالين ففي المحاضرة اليوم السؤال الأول يقول ما هي انواع التوحيد الثلاثه وعرف كل منها ما هي انواع التوحيد الثلاثه وعرف كل منها السؤال الثاني ما هي الاسس التي يبنى عليها توحيد الاسماء والصفات السلام عليكم ورحمه الله